اتمر الورود من قلبك اصلاف الوجود فادرس هنا كرما وجود مما تخط رسالتك وجعل هنان عادتك اقبل هنا اقبل هنا بصمتك, بصمتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة اعيننا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 الحمد لله القائل يا صاحبي السجن اغباب متفرقون خير ام الله الواحد القهى صدق ربنا الكبير بل الله اعظم واكرد انهم المحبوسون ونزلاء عنابر السجن فيهم تائبون ونادمون وفيهم باكون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 الذي ظن أنه ناجم منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين يوسف عليه السلام نبي كريم رفع الله تعالى قدره وأعلى منزلته وابتلاه ربنا جل وعلا في السجن فلما رأى أحد السجينين الذين سألاه عن رؤية ظن أنه سيخرج بتعبير الرؤيا قال له اذكرني عند ربك وكأنه قد رغب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 السجون وحول أهل هذا السجين وكيف يكون التعامل معه فمرحبا بكم أيها الأفاضل سليمان أحييك أيضا معنا أخونا سامي أحلى الأسامي سامي المالكي معنا أخونا فراس فراس قد تشرفنا به ايضا سابقا في بعض الحلقات وإن شاء الله تعالى نناقش معكم القضية ونستفيد منكم بإذن الله لكن دعوني لمن لم يشاهد حلقاتنا الماضية يعني أعطي ملخصا لما ذكرنا في الحلقة الماضية العقوبات تضبط الناس يعني لو يقطع إشارة ما يعاقب كان كلنا قطعنا اشارات لو الذي يتجاوز السرعة المرورية المسموح بها لا يعاقب كان كلنا ما يعني وأسرعنا لو كان الإنسان لا يعاقب إذا قتل لن لانتشر القتل لو كان الإنسان لا يعاقب إذا اغتصب لكان كل شاب يرى فتاة تعجبه ربما أقبل إليه واغتصبها لأنه أمن العقوبة فأساء الأدب لكن وضعت العقوبات سواء عقوبات ربانية أو عقوبات نظامية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 وقد ذكر الله تعالى السجون في كتابه في آيات كثيرة منها ما ذكره الله تعالى عن يوسف يا صاحبي السجن أربعهم متفرقون خير مثل ما قال الله جل وعلا قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وكذلك لما قال فرعون لموسى لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين وكان السجن معروفا عندهم حتى من القديم كانت السجون يعني معروفة عندهم كذلك النبي عليه الصلاة والسلام سجن كما سيأتي معنا من العقوبات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 قال اخرجوه قالت اخرجوه فلما راى الشمس عمي سبحان الله قال فاوقف بين يديه وهو اعمى فقال الرجل هذا اللي يعقوب بن داوود كان وزير قال السلام عليك ايها الخليفه المهدي قال قد مات المهدي قال في السلام عليك يا خليفه المنصور قال قد مات المنصور قال في السلام احافظهم ما هو وزير كان فحافظ الترتيب قال حتى عدى اربعه وخمسه خلفاء فقال السلام عليك يا فلان قال نعم انا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 يخرج ويقول طلعوا واحد من السجن وأحضروا لنا أسدا قال فيحضرون الأسد ويتعارى كل حد ما يسترس الأسد وهذا يهرب ويركض وهو يتسلع كان يعدونهم نوعا من التسلية الحجاج حجاج من يوسف الثقافي أراد أن يفعل ذلك قرأ أن الرومان كانوا يحضرون أسودا يقولون فقبضوا على رجل للصنف التاك رجل قوي اسمه جحدر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 والأسد يقمش وجهه يبعده وخنقه حتى مات بين يديه قال فأطلقه قال هذا, هذا مشكلة علينا فأطلقه وسبحان الله أذكر أني أن من, من أعجب من رأيته في السجون ألقيته محاضرة مرة في أحد سجون المملكة فكان هناك رجل قوي جدا حقيقة يعني هو معه ثلاثة دان كرتين ليس فقط يعني ليس حزام أصفر وأزرق لا ثلاثة دان فوق الحزام الأسود يعني وكانوا إذا أرادوا أن يخرجوه للمستشفى أو المحكمة فكانوا يخرجون معه ليس عسكريين كما يخرجون مع السجنة يخرجون معه فرقة كاملة ضباط اثنين ومجموعة فرقة من قوة الرجل وحدثني الأخ المسؤول عندهم الشيخ علي, الشيخ علي يقول لي يا شيخ والله إنه مرة غضب وقطع الكلبشة يا رب ما كانت نوعيتها رديئه أو شيء قل فاحضر له اخرى الشاهد هذا الرجل القيت محاضره مرة في السجن في العنبر في المسجد الكبير جمع قرابة 900 سجين او 1000 ثم قالوا لي يا شيخ لعلك تمر على السجناء في السجن الانفرادي مريت ولقيت عليهم كلمه عبر ميكروفون لما مريت سلم مررت به وايده هو كان اسد جالس فعله واضح عليه القوة الرجل يتكلم ست لغات تعلمها عبر كثره اسفاره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 السجين الذي ايش اسمه قال اي فلان قلته وهذا اسمه اين هو الان قال ابشرك لم يقتلوا لكن حكموا عليه خمس وعشرين سنة قلت اريد اني اراه قال لو ابشرك ترى الرجل الان اصبح داعية عندنا قلت كيف قال اصبحوا اذا قبضوا على احد تكلم لغة انجليزية قبضوا عليه ورموه في الغرفة مع فلان ما يكمل اربع وعشرين ساعة الا وقد نطق الشهادتين <تصفيق> مادر ما ينطق بالقوة ولا بال... يقول قلت يعني بالقوة قال لا والله الرجل عندك كتب بالانجليزي ويقنعهم وعنده قدرة على الحوار قل طيب لعلي أشياء أراف في المحاضرة انتهيت من المحاضرة فما رأيت قلت يا أخي وينك قال تعالنا ذهبي لعنبرة جئنا لعنبرة الحديد والعنبرة ممر وفي غرف يمين ويسار فلما رآني السجنة الشيخ الشيخ السلام عليكم قلت أين فلان قال فلان نادوا فلان مشهور فأقبل إلي وإذا الرجل أنا توقعت بيأتيني شخص ملتحي وإذا هو حاله الذي رأيته قبل سبع سنوات ومدخن وأسنانه ساقطة والثوب يسحب على الأرض فسلمت عليه كيف الحال تذكرني قالي يا شيخ انت مريتني قبل سبع سنوات قلت ما شاء الله يقولونك يعني أصبحت قال قالي والله أبشرك أني بدأت أستعمل لغتي في الدعوة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 ثم بدأ بالمراسلة يدعو قومه في الفلبين يراسل أمه ويراسل إخوانه ويراسل فأسلم على يده في الفلبين أربعة أشخاص وهو في السجن تخيل في السجن وأسلم على يده أربعة أشخاص بالمراسلة فدل هذا يا أخي نحن لما, لما نتكلم عن السجنة لا يعني أننا نتكلم عن قوم فاسدين وجموعة فساق وناس يعني ليس عندهم قدرات عقلية وليس عندهم تطوير للنفس وليس لا أحيانا بعضهم ما استطاع أن يسرق وبالتالي دخل السجن إلا من قوة ذكاءه وأحيانا بعضهم لم يستطع لم يستطع أن يحتال على فنان ويأكل ماله إلا لذكاء وقدرة الحوار والإقناع طيب يا أخي هذه القدرات لماذا لا يفعل اليوم القائمون على السجون لماذا لا يعملون على توجيه التوجيه الصحيح أنا حقيقة دخلت إلى بعض السجون ورأيت شباب دخلوها وهم يعني في في أوائل شبابهم وإذا هو بعد تقريبا سنة أو سنة ونصف أكمل حفظ القرآن أكمل حفظ الصحيحين البخاري ومسلم وتغير بعد أن كان يعني ربما مجرما إما عليه قضية قتل أحيانا أو عليه قضايا كبار تهريب وترويج ومخدرات وغيره وإذا به سبحان الله يستفاد من هذه القدرات تعال اليوم نتكلم كيف نستطيع أن نسلم من هذه القدرات كيف نستطيع أن نشجعهم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 لا يعني أن فلانا سجن أنك خلاص تلس ليدك من بقية حياتك أنت سجنت عمرك مثلا ثلاثون سنة بتطلع بعد عشر سنوات لا يعني ان من الأربعين إلى نهاية حياتك أنك إنسان حكم عليك بالفشل حكم عليك بالخيبة في حياتك أنك إنسان خلاص لا يلتفت إليك أحد لا يوسف عليه السلام لبث في السجن بضع سنين وخرج وأصبح وزيرا ولم يلتفت يوسف عليه السلام الى من يأتي اليه ربما يذكره بأيام السجن او يذكره بقضايا بل ان يوسف عليه السلام ايضا حتى في سجنه لم يتهم لاجل ان يدخل السجن لم يتهم انه سارق او انه قاتل او انه اكل مانا بغير حق اتهم بقضية تتعلق بالعرف لذلك لما راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هي تلك ويوسف عليه السلام يعني هرب من بين يديها وفتح الباب والباب الباب حتى رأى سيدها ثم انتشر الخبر في المدينة أن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وإذا زوجها رجل عديم الغيرة فنادت النساء وقالت تعالوا شوفوا الذي تلومونني أنني راوتوا تعالوا انظرنا إليه فلما نظرنا إليه قالت فذلك كنا الذي لمتنني فيه ثم قالت ولا قد راودته عن نفسه تستعصى ولا ان لم يفعل ما امره لا يسجننا ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن احب الي يا ربي السجن احب الي من فراش أقع فيه في منكر ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه يقول الله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات لا يسجنون راوا ايه الثبات وايه القوه وايه العفه وآية وصفات الرجوله الحقيقيه الايمانيه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 ومجموعات من الجن ما يحتاج إليهم وقيل إنهم عتوا عليه وبدأوا يعصون أوامره فحبسهم مقرنين يعني يقرن كل ثلاثة أربعة مع بعض ويربطهم بالأصفات بالحديد يعني دليل على أن العقوبة عموما عقوبة بالسجن كانت موجودة من عهد الأنبياء عليه السلام طيب أنا ما ودي أسأثر بالحديث ودي أسمع منكم الشيخ سليمان دكتور تقريبا ان شاء الله بسم الله بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه عن عوائل السجناء احسن السجناء يعني أي. فزي نهتم بالسجين في السجن أو او سجن كاصلاحيه تصلح على السجين بي... ان يحتفظ بشمه منتج نهتم بس السجناء اللي ما لهم اي ذنب في في سجن في سجن او سواء اخ او والد او ايا كان يعني يكون في اهتمام فيهم على بالاول السجناء يعني للاسف كانوا حكمنا عليهم بالموت بعد ما سجنهم بصوتهم شلون ساكنين في ملاجئ ولا في اخاف ولا في اماكن يعني وضعهم صار سيء جدا بعد كان وضعهم الاجتماعي والمادي ممتاز بعد ما دخل مباشرتهم البشرف عليهم فمين مين اللي بيهتم فيهم بيدعمهم وكذا كان في بعض الدول العربيه والله يعني سيء جدا انه زي ما حكمنا على هذا بالسجن حكمنا على عيصته بالموت السجن بالضيع شلون من اولاد ولا زوجه مين بيصرف عليهم مين بيهتم ما في أي اهتمام يعني في الان هنا في المملكه يعني في في جده لجنه اللجنه, اللجنة الوطنيه لمئات السجناء أحسن. وعائلاتهم وأسرهم تحتوي نخبه من المشايخ والمثقفين وال اخصائيين الاجتماعيين وكذا فبيهتموا بالسجناء وبشؤونهم لهم يعني جهد مبذول عليه والله العظيم في في دعم الاسر السجناء اللي خلاص بعد عندهم عائل وهلا يهتموا بالاسر السجناء الموجودين في في المجتمع اللي وضعهم المادي ما ما يسمح لهم كين يدعموهم يهتموا فيهم يشغلوا ابنائهم حتى يبنوا الاسره يعني يكون في غطاء او عائل لهذه الاسره وفي فتاوى بجازة عطاء الزكاة لهم ممكن فنبدا المجتمع ينسع نطاق على مستوى المملكه وعلى جميع الدول ان يكون في لجان وهيئات ومراكز متخصصة في أسرة السجنة حتى أنه إذا أصلحنا حال السجين وخارج السجين من السجين هو مصلح والسجين قد فسدت فلابد المزيمة نصلح حال السجين نصلح حال السجين حسن لذلك هي للسجنة. المسألة لا تعتمد سليمان على وجود فقط لجان وجود اللجان بلا شك أنه أمر يعني رائع لكن بعض البلدان ما يكون فيه لجنة وبالتالي إذا انا مدرس وعندي اثنين من الطلاب أبوهم مسجون أعتبر يا أخي أنني انا مكان, مكان أبيكم مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام لما سشهد جعفر من أبي طالب في مؤتة وأقبل النبي عليه الصلاة والسلام لما علم باستشهاده ورق المنبر وأخبر الناس ثم نضى عليه الصلاة والسلام إلى بيت جعفر وكانت أسماء ابن تعميز زوجة جعفر عندها ثلاثة أطفال صغار وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعفر يشبهه بحيث أنك من أول ما ترى جعفر تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو, أو ربما تخطئ بينهما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 قالت يتم بنيها الأيتام طيب أنا ماذا أفعل بهم قال آل عيلة تخافين عليهم تخافين عليهم الفقر آل عيلة تخافين عليهم انا وليهم في الدنيا والآخرة أنا اللي مسؤول إذا جعفر غير موجود أنا مسؤول عنهم هذا مثل الأولاذي أنا وليهم في الدنيا والآخرة من مني يا آخي اليوم إمام مسجد يقول أنا ولي هذه الأسرة أو مدرس يقول أنا وليهم او مدرسة في مدرسة تعلم من هذه الطالبة يعني أبوها ربما مسجون أنا يحدثوني مرة إحدى المدرسات أرسلت إلي مرة كان عندهم تفتيش مفاجأ على الجوالات تعرف الجوالات الكاميرا وكذا ممنوع في المدارس مدارس البنات خاصة فكانوا يفتشون فيه بنت تمسك شنطتها وتبكي ما تبقى يفتشونها تقول فشكين فيها قال لا أنت عندك كذا وعندك ما إذا أنت وابقا فتش فأبت قال طيب هذا مصر يا سادة فتشيني في الغرفة عندك تقول فلما فتشت وكنا بعد الفسحة بعد ما خرجوا البنات وتفسحوا تقول وجدتها في في حقيبتها كيس فيه بقايا الخبز قلت ما هذا قالت هذا أنا والله يوميا أجمع أهلي إخواني يتغدون عليه وهذا في عندنا في البلد يعني ثم قالت أين أبوكي قالت أبوي مسجون من كذا وكذا عليه دين واضطروا وباعوا البيت وباعوا السيارة كلش حتى يسددون الدين ما استطاعوا طيب. هذه المدرس المفروض تشعر أنها هي وليتها أشعر أني مسؤول عن هذه الوسرة إذا أنت تستلمي الراتب اجعلي من هذا الراتب لهم أطعميه وسقيه وقفيه معهم يا أخي أين المسلم وأخو المسلم وين المسلم والمسلم كالبنيان يشده هي المسألة كلام المسلم المسلم كالبنيان يشده بعضه وبعضه وين هالكلام هذا وين قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة إذا أنا أعتبرك أخي معناه أنك دخلت السجن معناه هذول عيال أخوي هذه بنت اخي وهذه زوجة اخي انا اللي مسؤول عنهم يا اخي اليوم لابد أن يشعر الانسان فعلا بذلك أنا لما أطلع للشارع واجد شباب يلعبون و24 ساعه في الشارع يا ولدي وين ابوك قال الله ابوي مسجون يا شيخ صار له طيب انا اللي مسؤول عنك يا ابني مسؤول عن عن دراستك اسالك كل يوم كيف دراستك مسؤول اذا وجدتك تلعب حافي اقول يا ولدي لا البس حذاء ما عندك حذاء ادب واشتري لك يا اخي نتقرب الى الله تعالى بال بالوقوف معهم ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته إذا أنا في حاجة أخي المسجون الله تعالى في حاجتي يقضي بيني ويسر عيبي ويسر عورتي ويشفي مريضي ويصلح أولادي ويوسع علي رزقي من كان في حاجته أخي كان الله في حاجته ذلك الأعظم يا جماعة إذا كان السجيم أهله قد يأسوا من خروجه إما أحيانا المسجون مؤبت أو أحيانا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 ابني صاير طيب كم عمرك 24, 24. كم صار لك 24 دخلت عمرك 20 او او او قبل ونص ايش طبيتك كيف قفزت قفزت بحجر كيف نطحت على راسك وتركت هالحاجه الكبيره مخنوق بديني مصاريع بالزايد ورات يعني هجمت عليه كم عمر المقتول مش كان عمره 25 سنه 25 سنه في بر ولا في صحراء ولا؟ كان يشتري الكازين اشترى في كازي في, في محطه وقود يعني اه وجيته بالليل ولا ايش المسويه المغربيات جيت المغرب ما كان في ناس طيب كانت التزي في الغار يعني بس ما كان في ناس مرون يشوفونكم لا لا, لأ كانت في منطقه منعزله يعني القاسه الجزيه وانت كنت مخطط قبل ست... ما صرت مخطط اني بدي اقتله يعني انا رايح بدي اخذ بس صار يعني طاحت مع بعض وضربت بالحجر كم كان الفلوس اللي معك 6 6 عفوا كنت تتعاطى مخدرات ولا شيء ولا خمر ولا أجل ليش كنت تبغى فلوس يعني بأي طريقه لدرجه انك تعتاد عليها فلوس زايده المصاريف دراستك والله لوين هل في كان عندك مصروفات كثيره تضطرك انك تروح تسرق والله صارت مشكله انه في بني هذا نصب علي ايه فراح عليك فانا انخاضت دي مصاري عشان اني انا 100000 يعني اخذ منك قبله يعني انا سددت المصاري يعني انسان انت اخذت منه فلوس وراح اشتكى عليك قال يا يعطيني فلوسي قال لي نصب علي ووراء المورات اه ايه فانا ايش بدي بصار عشان اسدد له المبلغ عشان ما يشتكي علي يحبسني بس قبضوا عليك بعد القتل بكم؟ أربعة أشهور أربعة أشهور وين هربت؟ ما هربت بس ما كنوسو عالفين مليئات وكيف كيف وصلوا هنا؟ طريق صهر أمك وأبوك موجودين ولا؟ لا بس أولا قريب زارتك هنا؟ متى آخر مرة؟ بثلاثة سوية إذا زارتك تقدر تسلم الظلمها؟ كذا ولا؟ لا لا. كيف تكلمها ان شاء الله خير و بزاز بينك أوه. كيف حالك يا ام هي لما تكلمك كانت تبكي و عليك الان اعدام كيف حافظت القرآن؟ اوه مش حافظ مش حافظ ولا شيء اياه تصير بس هالأربع سنوات اللي أنت هنا ما حرست انك يعني أوه. علاقة يعني تلقى الله و حافظ القرآن تعرف تقرأ القرآن جيدة؟ اوه نعرف طيب ما, ما حرست انك علاقة إذا لقيت الله تكون حافظ الوعد نفسي بتكون تعبانا مالوش نفسي عمالعيش حتى اي دي جيجا ما تنسد نفسي يعني لياك نهول بسرقة منت في دون الحكم؟ الله ما حاولتوا توصلون لأهل تطلبون تنعزل أهل مرح المقتول ردينا على طريق السرارة مش عظيم ايش أعظم وصية لو قالوا لك سينفذ الحكم اليوم إيش أعظم وصية بتوصيها لأهلك ولا للناس ولا... آه... آه... وإيش أعظم أمنية تتمنىها لو قالوا لك من لك أمنية قبل ما تموت ما في امنيات تعلق بالوالدة تعلقت اخوانك نزير انك سلم على الوالدة انك تشوف أوه. انا ودي لما تقدمي تنفيذ لكم شوفك ماشاء الله حافظك الرعاة مصلي لك الاحياء ماشاء الله تزين وجهك بحيث انك فعلا تلقى الله تعالى وان تقول يا ربي واجلتي وليك ربي صلى الله نفرجك صلى الله نفرجك صلى الله اني فرجت وخفف على اهلك يا رب العالمين يا حي يا قيوم هذا جلبك الله أصحيح.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 احنا شاكرين لك فضيله الشيخ والله حقيقه شاكرين لزيارتك لانه هي زيارتك يا جزء من البرنامج الاصلاحي اللي احنا بنتبعه وبهمنا نزلاءنا حفيظه يستمعوا الى راي الدين والشريعه وخاصة من المتخصصين امثال فضيلتك الله. لانه بكون لهم وقع وصدى في نفوس النزلاء للتوبه فرسل الله تكون يعني في مزان حسناتك ايضا يا شيخ امين الله يجزيك خير الامور اللي, يعت... اللي تقيمونها حيلا لنزلها مثل انا رأيت عندكم ما شاء الله حتى بعض المشايخ الذين هم يشتغلون عندكم يعني مشايخ للسجنة او عاض لهم كذلك المدارس وغيرها كيف هل تشعر انها فيها تأثير حقيقي للسجين ام انه فقط يمضي وقته هكذا فقط يعني لاجل اللا يمل نحن في المملكة الوزنية الهاشمية بتوجهات من جلالة الملك لا. حقيقة بالسنوات الأخيرة في موضوع مراكس الإصلاح والتأهيل عناية خاصة ويبتعد عن موضوع الشعارات فتغيير اسم السجون إلى مراكس الإصلاح والتأهيل م. لم يأتي عبثا وإنما هو يعني تحقيق لشعار موجود وهو النقل النزيل من مجرد ودوده في مؤسسة عقابية ينفذ مدة محكومية إلى فترة يستطيع أن يكتسب فيها من البرامج سواء كانت الأكاديمية أو المهنية أو حتى الدينية التي تؤهره للإصلاح والاكتساب مهنة يستفيد منها بعد الإفراج عنه بما يسمى بموضوع الرعاية اللاحقة للنزل فعندنا ركزنا على البرامج الموجهة للنزلاء بدءاً بالبرامج الأكاديمية التي تبدأ بالتدريس من الأول الابتدائي وحتى الثانوية العام وعندنا العام هذا وايضا لو لو قطعتك عميد والله حنا لاحظت ما شاء الله ان النزل نفسهم يدرسون النزله بالضبط احنا نستفيد من ذوي القدرات فيهم منهم جميل ويدرس ايضا ياخذ من وزارة التربيه والتعليم لما هذا يعني هو هو نزيل ويدرس وياخذ راتب بالضبط اذا كان هو قادر او انه استطاع الى بمعنى بالمراكز من الاستفاده من هذه البرامج وارتقى الى مستوى انه يستطيع التدريس فلا مانع لانه احنا نهدف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 فهذه كل هذه البرامج نهدف منها إلى أن هذا النزيل ما يقضي فترة رقوبته جالس يفكر في أمور سلبية انما يفكر في أمور إيجابية وبالإضافة لذلك في عندنا برامج رعاية نفسية وإرشاد دائر لحيث نؤثر بسلوكيات النزيل جميل. جميل عندما يتعرض لسلوكيات حسنين مدة فترة رقوبته سواء كانت سنتين أو ثلاث لابد أن يتسب ولو جزء يسير 10% من هذه السلوكيات الحسنة اللي تغير سلوكياته بالمستقبل بعد الإفراج عنه أحسنت أحسنت الله يبيض وجهك ويجزيك خير ويحفظك مبلغ سلامي والله لكل الإخوة الأفاضل الذين قابلناهم عندكم في السجن لما زرناكم ونلتقي بكم بإذن الله قريبا نتمنى أنك تشبهنا بزيارة أخرى ونطبع على المزيد بس ألك بس دكتور قبل لما تغادرنا طبعا. أنا الإخوة في الإذاعة قابلوني وانا في الطريق ذاك اليوم أو لما خرجت نعم. في اذاعه خاصه بالسجن عندكم او للداخليه او للشرطه او كذا في اذاعه للامن العام الا للأمن العام احسن الا إذاعة, اذاعه امن اف يعني توعوي وارشادي ونقل يعني ما يدور ممكن. على الساحه بشكل مباشر للشاب وايضا تتدخل في بعض اشكليات المواطنين بشكل مباشر اذا في حد عنده اشكاليه تتعلق باي دائره من دوائر الامن العام او اي دوائر الدوله يتدخروا بشكل مباشر لتسهيل أمور على المواطنين ممتاز بيض الله أوجهك وأشكر لك اتصالك يا دكتور نلتقي بكم إن شاء الله بإذن الله تعالى قريبا حقيقة انا شدتني الإجزام الله خير السجن احنا أعرضنا لكم كيف لكن شدني أن عندهم إذاعة خاصة من FM يعني أنا طلعت من زيارة السجن تصلوا بمباشرة وعلى هواء مباشرة أتكلم عن السجن والتعامل مع السجين وكذا وهذا قل أن تجد حقيقة أن تكون إذاعة مخصصة للأمور الأمنية فقط يتكلم عن المرور يتكلم عن الجرائم وغيرها من الأمور السلامة وغيرها طيب نستمع لك يا شيخ سامي الله يبارك فيك الشيخ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلامة والرسول لله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم والله يا شيخ أنا أتكلم عن قضية السجين زي ما قال العميد وقال الأخ سلمان أنه إصلاح إصلاح السجين إصلاح لأسرته خارج م. السجين لماذا لما إذا, عاقبت ال... إذا عاقب الشرع هذا السجين على خطأ تعاقب الأسرة من المجتمع تنظر ينظر المجتمع لهذه الأسرة أنها أسرة, أسرة منبوذة أسرة محتقرة أنا اليوم الشيخ كنت في بعد سلطة العصر كنت عند عائلة من أسرة السجنة ودخلت معي ثلاث طلاب من التحفيق حتى يعيشوا الجو هذا فكنت أتكلم مع المرأة من وراء حجاب فكانت تقول يعني ما هو ايش اقول الشيء اللي تصرف, تصرف على نفسك وعلى اولادك عندها 3 اطفال اكبر ابناها 11 سنه ايش الشيء اللي بتصرفي عليه من عن طريق يعني شيء منه مم. فقالت بعد ما سجن عائلنا الابن عنده بلاي عنده تلفزيون وساكن فوق السطح ساكنين عائلته فوق السطح فينزل بالتلفزيون والبلاي ستيشن ينزل الحاره في الاحيان عشوائيا ينزل الى الحارة ويلعب مع الشباب ويلعب الشباب بريال واحد مباراة وعادة يقول بعض الشباب يعني بين صداقه فما يعطوا الريال هذا و الهدين فتدخلت تصلوا في العائلة هذه من البلستيشيق سبحان الله مما يكتسبه الولد يوميا نعم في شيء تاني شيخ بيقول للأخ المسؤول لي طبعا أنا أبا الصوت. بدخل دخلها سريعة فضل. سليمان قبل قليل ذكر لجنة رعاية السجنة و غيره و الجمعيات الخيرية المشكلة احيانا بعض الجمعيات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 سجين غير مسلم لو يعبد صنم وسجنه وأولاده جوعة نتصدق عليه ونحسن إليه وبعد سمع القصة الثانية بعد الفاصل يا سامي أيها الأحب الكرام هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله كن بينهم كن مثلهم في جهة بصمتك ضع بصمتك السلام عليكم ويحبه الكرام وضعنا لبصمة مع مع أسر السجنة لا يعني أننا فقط ندعمهم فيما يتعلق بالأموال يعني أحيانا بعض الأخوة ربما يفهم يعني مدى مني أنا لازم أقف مع أسرة السجين معنى أن يعطيهم فلوس لا ليست القضية هكذا أحيانا السجين نفسه يكون وضعه المادي جيد أحيانا عليه قضية قتل فرضا يعني او كذا لكن الرجل عنده عمارة تؤجر وعنده مثلا محلات أو, أو كذا وبالتالي آله غير محتاجين ماديا لكنهم يحتاجون إلى رجل يعتني بهالأولاد إلى رجل يعتني بالبنات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 حياك الله الله يحفظك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم ويسلم على المبعوث رحمه للعالمين طبعا نريد ان نضع بصمتنا على هؤلاء الأسر نعد السجين ونقول على السجين نفسه احسن اولا واخيرا تكمن في نظرة المجتمع لهذا السجين فاذا قلنا السجين نفسه هو لسه الان خارج ما ما انتج ولا عمل أي شيء بدا حياته الجديده أحسن. فافضل واقوى ما يستشهد به من نصوص وحديث وروايات قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين تواب نعم فهؤلاء الذين خرجوا من السجون ليسوا سواسيه ليسوا سواء منهم من يعني تعرض لأمور نحن قد نتعرض لها ايضا كالقتل الخطا على سبيل المثال وهذا تعرض له موسى عليه السلام امم صحيح فموسى عليه السلام ومن اول العزم من الرسل يعني من أفضل خمس رجال في الكون تعرض إلى هذا الأمر ومنهم من يعني تعرض لقضية دين وزمات مالية هذه القضايا التي يعني لا يسلم منها أحد لا يسلم وهي لا, لا يعني لا تدعن في نسب او شرف أو يعني أو من الأمور المخربة أو في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 كان وليا حميما كان وليا حميما ويعني في الاوضاع بالتعامل الاوضاع اللي احنا فيها اليوم كان والحلية. لسان حال السجين يقول يعني عاملني معاملة هذا الكافر والله الزوج الله يقول لنا يعني ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ف يعني اقل القليل عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم اي لا يكتمل الايمان حتى حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فكما ذكرت حضرتك نحاول قدر المستطاع يعني أن نحب لهذه الأسر ما نحبه لأسرنا أيضا أحسن لذلك أنا ذكرني لما تكلم سامي عن التحفيض يعني ما الذي يمنع يا أخي لما يكون أبناء مثلا كان أبوهم حريصا عليهم أن يشاركوا في تحفيظ القرآن في المسجد وكذا كان يهتم بصحبتهم ثم بعد ذلك قاب الله تعالى عليه وسجن المسؤول عن التحفيض ليش ما يعتبر هؤلاء أبناء بحيث أنه يذهب ويسألهم يالله تعالوا يا عيالي ويعطيهم مكافآت ويهتم بهم المدرس كل من كان يستطيع أن يكون له بصمة مع هؤلاء آخي لما يسجن هذا ثم يشعر أن أولاده الله الحمد كلما جاءوه إلا وجوه طيبة وتعامل حسن وبشرك يا بوي أنا أكملت خمسة أجزاء والثاني يقول بشرك يا بوي أنا اليوم ألقيت الكلمة في الإذاعة والأسبوع جاي البنت يقول بشرك أنا صرت رئيسة كذا كذا في المدرسة يا أخي يخف عليه الهم والغم اللي في سجنه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 يقول يا ولدي ارجوك لا تعذبني ارجوك لا تعذبني وانا دخلت في قضايا والله من هذا قد تصل بي الام تقول يا شيخ انصح ولدي عذب اباه في السجن يقول يا ولدي انا اريد اني اراك على اقل تعتني بالبيت من بعدي انا سجنت يا ابني بسبب الانفاق عليكم دين لحقني ولا مشكلة حصلت لي ولا فانا اقول يعني لا ينبغي ان يزاد همه على همه باهمالي اولاده معنا اتصال بس وارجع عليك في رأس اختنا من عبير عبير مرحبا بك تفضلي يا اختي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم الله وبركاته اشكركم على طرح هذه الفكره بارك في هذه الله فيك الله يبارك تلقى صداها لدى الساده آمين. امين امين امين بدايه كنا نبدا شكري وتقديري لسعاده الدكتور عبد الله محفوظ رئيس لجنه التراحم بجدة جي. الذي يحمل المسؤولية الاجتماعية على عاتقه جي. وأشكر الدكتور سهيل بن هاشم صوان المدير نعم. التنفيذي لتراحم جده العين الساحه على مصلحة هذه الكره أن يجزيكم أن لجنة تراحم بجدة تسعى بحمد الله لتقديم جميع أنواع الدعم الشامل للسجين وأساسه ابتداءا بدعم السجين من خلال المساهمة في توفيع احتياجاته والدعم القانوني له أيضا وانتهاءا بالمساهمة في إطلاق صراحة أختي, أختي, أختي, أختي عبير هو بلا شك كلامك مفيد لكن الأخوة يقولون ما ليس لها إلا 30 ثانية فقط فأنا ودي ندخل في الموضوع مباشرة الآن أنتم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 لا طبعا اللجنة تعمل على المساهمة في مساعدة السعوديين والأجانب ممتاز يعني الكل حسنًا. كل يعني من حسنًا. كان مسجونا وأهله محتاجون طيب ممتاز. هل سبق لكم يعني أفكار معينة قدمتوها لهم او بصمات معينة طبعا البصمات كثيرة أسرة السجين مثلا تتلقى مساعدات مادية وصحية وقانونية نرعى المواهب أيضا لأسرة السجين ونحتويها بكل الدعم ليكونوا ضمن إطار الأسرة المنتجة أيضا حلو. ممكن. إضافة إلى الرعاية التعليمية لأبناء السجناء بالتواصل مع الإدارة التعليمية لإكمال مسيرة عملهم ممكن. ولكن يعني على الرغم من هذه الخدمات الكبيرة والإنجازات التي تحال إلى السرور وبهجة في وجوههم إلا أننا نحتاج يا شيخ محمد وبشدة إلى أن ينظم إلينا المجتمع في هذه الرعاية وانتفهم بأن هذه الفئة ما هي إلا من أفراد المجتمع الذين لهم شفوق علينا فلا داعي للنظرة الدونية التي تشعر بها هذه الفئة اتداء من السجيل الذي قد أختي, أختي, أختي عبير الآن أنتم جمعية خيرية ولا لا نعم نعم يعني القصدي يعني تستقبلون تبرعات من آه أهل الخير طبعا هل لكم موقع يمكن التواصل من خلاله نعم موجود موقعنا الألكتروني ممتاز يعني يكتب في جوجل جمعية تراحم نجلة رعاية السجناء جدا تراحل ممتاز بيض الله وجهك والله يجزيك خير وبذن الله تعالى لعله إن شاء الله تعالى أن يكون هناك تواصل معكم من الإخوة والأخوات من المحسنين يعني وبلا شك أن الوقوف مع هذه الجمعيات الرسمية أنه وقوف أول شيء من ناحية الأمنية ما عند الإنسان مشكلة يعني إحنا المشكلة خلال السنوات الأخيرة لما ظهرت قضايا إرهاب وما إرهاب وما أرهاب وما صار قضايا في الأموال بدأ بعض الناس يتخوف من أي دعم خيري تقول ل عندنا دار ايتام عند يبدأ يقول لك فكني من المشاكل بكرا المباحث تمسكني وتدقق حساباتي وبعدا انتهي في السجن لكن لما تكون جمعيات خيرية رسمية مثل هذه عندهم حساب رسمي وبرقم وتاريخ وانت لما تدخل في حسابهم ما احد يقول لك لا لقد دورة هي اللي سمحت بها فانا حقيقة ادعو الى دعمهم وادعو يا اخي الى انشاء جمعيات حتى لو مصغرة يعني يا اخي احيانا في الحارة الإمام يقول يا جماعة عندنا ثلاث أربع عوائل يقول للتجار لا يتكلم في الميكروفون أمام الناس يقول للتجار يا جماعة هنا ثلاث أربع عوائل أهاليهم مسجونين تعالوا يريد أن نقف معهم فيكون هو بنفسه جمعية أربع أسر خمس أسر عشر أسر حتى يسر الله تعالى لهم ذلك السجون اليوم لله الحمد عدد منها تحول من سجن إلى إصلاحية كانت تزمير جناي حكبي كان سبع سنوات ولش تزمير سنوات لا في المركز هذا آه. المدة كانت أربع سنوات وباقي الهدد كان في مركز ثاني كيف استفادت النزلة من يعني هل الواحد منهم أحيانا ممكن يقسم وقته في اليوم يعني مثلا يفرأ لجزء وفراء يفرأ الكتاب يحضر دورة كمبيوتر يطلع يسوي رياضة هل في استفادة في عم الموقات؟ طبعا إدارة مراكز إصلاح للتأهيل تاب على مدية الأمن في برامج منهجية وبرامج لا منهجيه بحيث مع برنامج النزله من المناهج الموجوده وللبرامج الترفيهيه الموجوده طبعا في المدرسه الملحقه في مركز الصلاح والتاهيل للموظف طبعا بيتم فيها عقد الدورات الدينية والدورات الثقافيه كيف تفاعل الموظفين اه طبعا جيد جميع النزلة يرغبوا في تسجيل بهذه الدوره ما فعلا المتفاعلين و... اه طبعا وضعهم جيد اضافه اصلا للتركيز الاساسي الموجود اللي هي المدرسه مدرسه التوبه الملحقه بالمركز اللي هي بتدرس صفوف من الاول ابتدائي يعني مره مرينا عليهم ما شاء الله ان شاء الله حاليا هو امتحانات الثانويه العامه موجوده في قاعه اه تابع ذات له توجيه الثالث ثانوي نعم ما شاء الله ما شاء الله الله ينفعل. الله يوفقكم كيف نفسيات كنت هنا موجود كيف نفسيات والله هاي شغلة نفسيه بتختلف من نزيل لنزيل طبعا طبعا النزيل اللي بيحب يستفيد وبيحب يملا وقت فراغه ما بيحط بالطول المده او بقصر المدة لكن النزلاء اللي خلينا نحكي بيحكموا على حالهم انيته يثيروا يفكروا في المده هم من النزلاء اللي ما بي بروح يسجدوا في دورات أو بروح يتبعوا برامج معينة ترفيهية أو غير ترفيهية ما كان لما كنت موجود هنا ما كان يشغلك تكيد نزوج عندك أسرة هنا ما كان يشغلك مسألة نظرة المجتمع لك بعد ما تطلع و... وانا ترى سيدي والله استاذ احنا دائما هاي الشغله اللي احنا كنزلات كنا نحكي فيها احنا كنا نحكي دائما انه احنا ما بنحكي عن الرعايه داخل المركز ولا بنحكي عن عن مديريه الامن العام شو بتعمل مع النزلات مديريه الامن العام ما بتقصر في حق أي مواطن سواء اردني أو غير اردني لكن احنا اللي بهمنا برنامج الرعايه اللاحقه اللي ما بعد انه النزيل يطلع من المركز كيف نظرة المجتمع لإله وكيف المجتمع بده يقدر يحتويه وكيف المجتمع بده يتجانس ويتعامل معه آه. تمام هاي هي اللي إحنا طبعا ليش بس بالأردن إحنا منحكي في جميع على مستوى العالم بحيث أنه يكون نظرة المجتمع للإنسان اللي خارج من مركز الصلاح والسأهيل تتغير نوعا ما لحتى يقدر ينخرط بهذا المجتمع من رأسه صحيح <تصفيق> الله ينفع بك وفرصة طيبة وعسى الله يبارك في ناحية لكوة دريةك يا رب لا شك أيها الأخوات أن هؤلاء السجناء هم عندهم قدرات واستثمار هذه القدرات كما ذكرنا قبل قليل بلا شك أنه أمر موفق لذلك أنا أقول لأخوة الذين يقومون على السجون ليس فقط هم بل حتى لو جاء جهات أخرى أفرض مثلا جمعية خيرية جاءت وتحدثت مع السجن أو مركز دعوه او أو مدرسة. مدرسة أهلية مدرسة خاصة جاءت إلى السجن وقالت أنا أريد أن أقيم بين السجنة مثلا مسابقة في حفظ القرآن الكريم وعندنا مدرسون يعني هم متخصصون في القرآن يأتون ويعملون هذا الاختبار ونحن المدرسة الأهلية نحن المسؤولون عن الجواز أنت يا السجن لا تعمل أي شيء سوى أنك تسمح بس أن مدرسين يدخلون إليهم فتش المدرسين ودخلهم إيش اللي يمنع يا أخي يعني في تصوري أن السجون لن تمانع إذا جاءت مثل هذه المشاريع التي تساعد في إصلاحهم ثم يقال للسجين الذي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 فوجود كفيل او وجود نظام معين بحيث ان السجين يكفى انك يطلع من العصر الى الليل مثلا او هذا فذا امر حسن وهذا الان بدا يطبق حتى حتى يعني عندنا في بعض المعتقلين السياسيين لما يخرجوا الى ما يسمى بالاكاديميه فانهم يخرجون الان يخرجون لمده مثلا نصف يوم يوم, يوم ثم يعود وهذا بلا شك انه اسلوب حسن يعني تقيم وزاره الداخليه جزاهم الله خير لاجل يعني تمييز السجين النشيط اللطيف الجيد التعامل الحريص على نفسه حريص على تطوير ذاته تميز عن غيره معنا اتصاله بعدين باسم منكي اذا من معنى آمال تفضلي اختي آمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا نشكرك يا شيخا على هذا البرنامج الله. الرائع يجزيكم خير ويبارك فيكم يا رب الله يهدف إلى تسليط الضوء على فئة غالية على الجميع وعلى المجتمع صحيح. منه هم السجناء والمفرج عنهم وأسرهم على المستوين طبعا الاجتماعي والإنساني صحيح. أنا بس ودي باقتراح كده بسيط لو يعني أكثر ما شاء الله الحلقة فينا الماضي, الماضي والحلقة هذه كان اكثر التركيز على السجناء اللي هم الذكور اي واشوف شويه غير عنكم النساء احسنتي صحيح طيب <تصفيق> اذا <تصفيق> بس بدي استراح من النساء السجينات يعني عندي حكم اللي اعرف عنها السجناء في من قسم النساء هل انت, أنت سبق, سبق عملت عملتي في سجون النساء او كذا لأنا لا كنت رئيسة قسم النساء في لجنة رئيس السجناء ومفرج عنهم وأسرهم ممتاز يعني علاقتك بالسجينات مباشرة نعم احنا في لجنة تراحهم بندخل للسجن طبعا ونشوف معاناتهم إيش هما السجناء ممتاز أي طيب تفضل يعطينا النقطة اللي عندك اللي هو كنت أنا ألاحظ النساء اللي هم يكون فيهم توقيف لسه يعني ما ثبتت عليها الجنحة أي التوقيف ما عندنا في السعودية توقيف نساء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 كيف العناية بالأمور الدعوية في السجون؟ كيف تقبل النساء لذلك؟ إيش كان عندكم من برامج عملتوها للسجينات؟ برامج كثيرة رائعة، انا كمان الحمد لله مدربة، فمن ضمن الحاجات التي قدمتها للسجينات في داخل السجن على مثل دورات تدريبية، وفي كثير من المراكز والمنهم من تطوع وقدم دورات تدريبية للسجينات دينية واجتماعية ونفسية الله ينفع بكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وبلا شك انه يعني استفدنا كثيرا مما ذكرته هذا مهم حقيقة تسليط الضوء على السجينات برجع لك بعد الفاصل هجم علينا هذا فاصل قصير ايها الاحباء الكرام ونعود اليكم باذن الله كن بينهم كن كان النبي عليه الصلاه والسلام يعتني بالاسرى الذين هم سجن بعد الحرب وكان يأمر اصحابه بالاحسان اليهم حتى كان الصحابه إذا جاء إليهم إلى الحرس بالطعام الطيب يعطونا السجناء اللي هم الأسرة يعطوناهم الطعام الحسن ويأخذون الرديل لو جاء بنوعين من التمر يعطون السجناء الأحسن منها لو جاء بخبز اليابس وخبز لين أكلوا اليابس وأعطوهم اللين حتى كان بعض هؤلاء الأسرة يخجل من اكرام المسلمين لهم وهذا بلا شك أنه يعني من الحسن الخلق معهم سامي عندي شيخ حصائية عن نظرة المجتمع لهذه الأسر أسر السجناء اي كل يعانوها خارج السجن وفي السجن حتى السجين يعني بما انه يعاقب على هذا الخطأ لا ويحس باهله خارج الارض اه سجن. انهم يلحقهم ذلا او كذا نعم. احصائيه بتقول انه 83% نظره المجتمع لهم يعانون من نظره سي... المجتمع اه يعني 83% من, من المعاناه نعم. هي بسبب نظرة, نظرة المجتمع السيئه اليهم طيب بالنسبه ل... كان واحد بيخطب عندهم او مثلا انا بخطب مثلا عند, عند هذه العائله يقول لا انت مثلا ابوها مسجون اخوها مسجون والله خلاص على ترى يقول ولا تزر وازره وزر اخرى ولا الانسان يحاسب ان كاملا وحده وهو المسؤول عن خطاه مثلا احسنت وهذا يعني ابراهيم عليه السلام ما ضره ان اباه اذر كان يعبد الاصنام ولا ضر نوح عليه السلام أن ابنه يقول ساوي الى جبل يعصمنا من الماء ويموت كافرا لكن الناس احيانا يحتاجون حقيقة إلى شيء من في هذا الفراص طيب انا رسلت بعض الاخوة الاخوات عبر الانترنت أي. ففي اخت ذكرت اسمها الاول وسمحت بذلك اللي هي حنان م. سجن والدي بسبب تزويره لبعض الاوراق الرسمية مما تطلب التحقيق معه وسجن وسجنه وسجن بعد ذلك وكانت هذه الحادثة كوقع السيف على رؤوسنا ولم يتوقف بين الحال الى هنا بل اصبحت مطلقة قبل دخولي الى الحياة الزوجية لسبب لم اشارك فيه وأضافت حنان أنها كانت هي العائلة الوحيد لأسرتها وذلك لأن إخوانها الذكور ما زالوا صغار السن وأنها تبلغ من العمر حاليا 29 سنة ولم يتقدم لخطبتها أحد بسبب سجن والدها بدعوة أنها عائلة لا تشرف يعني فعلا والله يا أخي أحسنت الذي يتأمل يجد أن أصلا ليس كل السجنة ترى سجن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 جان الله يفرج عنك كثر حسناك الله ان يفرج عنك يا رب العالمين الله بارك يفرج عنك م. انا مريت اليوم ان اهل, أهل وسهلا وشرفتنا الله مريت بعد الغرف ومع بعض الاخوه زيار عزيزي والله انتوياهم. شفتك لحالك وقلت اسولف معك شرفت اهل, أهل وسهلا بعض الزملاء يبغوا ياخذون دورات ودراسه وانت ان شاء الله لشده الهم جالس لوحدك الحمد لله وش مشتاقيت شرفت وش انا موضوع دخلنا في تجاره مع يعني وفيما بعد صار فيها كسر انتزمت بالتجارة وبالكسر اللي فيها وبالمدينية كتبنا كنبيلات كان الطرف الثاني قصدوا الإقعابين يعني, يعني انه جاذيك ويعطوك لانه حجم الكنبيلات كان الاصل فيها انه اثبات الحق يعني من حياة من موت فيما بعد استخدموها كشفة ما عندي قدرة أدفع الربع القانوني فيها مع الكسر اللي فيها ف وصار فيها الحاكم وانطررت الاخر صار الحكم نهاية بتوقيفه وسجنه يعني الحكم صار اليك هنا صار ثلاثة ايام بس ثلاثة ايام نعم ما تعودت على السجن اول مرة ادخل سجن <تصفيق> انت اصلا وضعك المادي تاجر كنت. تاجر الان تجارتي تجربت تبدا تشتغل من يوم بدات في التجاره من شعار 15 سنه تتاجر في ايش الشغله كانت في بيتي البسه هذه في, في عز وضعك المادي جيد مع عيالك وحياتك زين وسياره زينه والله يخص خصمنا كل شيء على اساس انه نقدي المديونيات والوازن علينا لكن الآن وصلنا للمرحالي نحن في سجن محل نفس, نفس الكرب مطلوب منها ربع طعومي في عجز عن عداد عنا ولاد بنات كم المبلغ اللي عليك؟ المبلغ اللي جمالي 95 والله اني يفرجك عيالك يا ما بعد تو لاسه اليوم او يوم بالزياره طبعا منقطع اتصالاتنا بهم شو بدنا نعمل ممكن الوضع انه في تجمعات ثانيه في اشياء ممكن بيها لكن ما ادري شو أفسد. لكن هل, هل من خلال تعاملك مع النزلة هل في ناس ممكن يكون صار له مسجون سنتين وهو ما عليه إلا خمسة ألف دينار مثلا؟ ولا المبالغة عالية؟ لا أشوف الشيء مثلك لأنه يكون سجن عدة أشهر إلا إذا كان فيه تعدد قضايا بصير كل قضية إلى سجن منفرد بصير بطيل مدته أما القضية يعطى مثلا ثلاث شهور، ست شهور، تسع شهور للشجون المالية وبطلع إذا كان واحد مثلا عنده أكثر من شقة وأكثر من كبيان يبرد ينزل حاجات ثان من رجاله السجن صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير واحسان لك الله يبارك الله عمر السلام انا بحضر البرنامج على قناه الرياضيه الرياضيه باذن الله تعالي. باذن الله صار يعني ناس يا اخي ابو من عفوا ابو عبد الله ابو السجن لقضايا اقتصاد الناس يدخلون السجن قضايا قتل الناس يدخلون قضايا ترويج مخدرات عند دخولك السجن عاد الحمد لله يعني عاد نحن نضع ونشتغل ونشتغل ونشتغل نصلي حجين البيت أربع مرات الحمد لله رب والله واضح من وجهك أنك إنه الخير لكن أقصد حتى ما يدق يعني الحمد لله كون الواحد وهذه مصيبة تنزل في الحياة عادية كل بني هذا الخطأ وكل إنسان يبترى وكون الواحد أخطأ في دجاره ولا في ناس ك يملك ملايين احيانا وربما يملك يعني مئات الملايين ومع ذلك ينكسر ويقومه الله يستر الله يستر امرك باذن الله تعالى ان الله يحفظ اولادك نحن اولياءكم في هذه الدنيا وفي يحفظ اولادك أيها الأحبة نحن حاولنا في التقارير أن نجمع ما بين المواقف المحزنة وما بين المواقف المفرحة يعني قبل قليل أعرضنا لكم أن بعضهم يعمل في التدريس وكذا بعضهم في الحلقة الماضية عرضنا أنه حافظ القرآن في السجن فنحاول أن نجمع يعني أن نمر على جميع الأصناق في هذا السجن حتى يستطيع الإنسان ربما أيضا ينأخذ عبرها أن يحذر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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا عبد الرحمن حياكم الله أول مرة أكلم صديرة الشيخ العريض والعافة في برنامج ضع بصمتك حبيث أضع بصمتي حول موضوع السجون يا صديرة الشيخ هي. هناك شخص طبعا وصف النبي بأنه كان يبيع ويهدي القمور طيب هذا ليس ليس ليس, ليس بارك الله بك ليس حلقتنا يا شباب ليس موضوع حلقتنا نحن نتكلم عنه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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم السلام عليكم يا سيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا تفضلي عائشة أنا في الحقيقة والدي كان في الفجن نعم فأنا أريد أن أحكي لكم معنا جاء كان عند نزار وهذا صادق في الحقيقه كان يساعدنا الله يجزيه خير جيد وقف معكم وقفه نريد ان نستر في جارنا جيد يعني وقف معكم وقفه يعني كانه ابوكم فعلا حقيقه وقف الله يخليه صلى الله و الله لا يحرمه الاجر وهذا هو الواجب والذي كنا نتكلم عن قبل قليل يا الاخوه يعني كما قال الله تعالى وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يقول الأهل العلم السائل هو الذي يأتي يعني يقول للناس أنا فقير والمحروم الذي لا يأتي يعرض نفسه إنما نحن الذين نتبع فأسى الله تعالى اللي يحرمه عظيم الأجر هو جليل الثواب الشيخ سلمان عطنا الفيسبوك تبقي معنا دقيقتين وثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم الأخ الدالة تقول للسجن أن يكون يجب أن يكون أصلاح للفرد وليس تدمير المجتمع كامل الأخ الأخ حليمة تقول اكثر ما يعانون سجناء بعد خروجهم من السجن انه يجي يبحث, يبحث عن مجال عمل وشيء قلت عليك قضيه السجين بعد ما يخرج عموما في شيء ما يسمى رد الاعتبار يعني حقك عند الضوابط ممكن يطلب رد الاعتبار ما عدد من السجن ترى هنا يدري عنه انا صدق. كنت قبل فتره في احدى الجهات الامنيه فكنت اتحدث معهم عن السجين الذي ابتلى بشيء ربما احيانا زلت به القدم في مخدرات في شبابه ومراهقته او كذا فاحيانا يسجل عليه ما يسمى بسابقه ترى يستطيع مثل ما ذكرت سليمان أن يذهب ويطالب برد اعتبار أو كذا فتمسحا إذا جاء بكزكيات أن الحمد لله كانت أيام مراهقة والآن أنا لا أتعاطى مخدرات لا أتعاطى مسكرات بحيث أنها لا تبقى مسجلة علي لكن عدد منهم لا يدري بهذا على الأسف في طبق الضوابط والشروط وبعد طبقها نعم محمد الحامسي يقول المشكله انه بعد طلوع الشخص من السجن يبقى في فجوه بينه وبين اهله وعائلته كذا فلا يكون في اندماج زي ما فيه اندماج في اندماج لا بده شنو اندماج مع المجتمع يكون اندماج مع عائلته نفسها الاخ وليد يقول اتمنى من اساء السجون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 وكان من ضمنها أن يؤكد عليه أن السجان لابد أن يتصف بهذه الصفات حتى لا يكون يفسد أكثر ما يصبح <تصفيق> عطنا معك ثلاثين ثانية أو أقل ها. طيب. الأخت صمت يقول جزاك الله خير الشيخ أتمنى تكون في حلقات عن معاناة السجناء الفلسطينيين في السجن السوائدي والله صدقت <تصفيق> السجناء كذلك اللي في كانوا فيه أبو غريب وكذا هذه <تصفيق> كلها حقيقة كانت مهمة لكن <تصفيق> نهو تبع أسرى في دول الثانية طب الاخ حمود يقول لا بد نصلح بعض المشاكل في المجتمع اللي اساسا لا زيهم خير جميعا انتم ايضا الله يحفظكم ايوه احب هالكرام انا اعلم انه لا يزال هناك بعض النقاط كان المفروض أننا عرضناها وايضا كان معي تحضير قضايا فقهيه تتعلق بالسجون لكن نحن في حلقتنا يعني نعلق القلاده على العنق وأنتم بإذن الله تعالى تكمنون بقية الحلية صلى الله عليه ولكم التوفيق ألقاكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير الحلقة القادمة بجرال التوقيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته